وَإِن جَهَدَكَللتُشْرِكَ بِمَا لَْسَ لَكَ بِهِ عْمُم فَلَا تُطِععمَا إلََْ مَبْجِعكُمْ فَأونَبِّئكُم بِمَكُْ تُم تَعََّدُ وََّذينَ آممَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَ ُدَخِلًَاَّهُم في الصَّالِحين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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْمُنَافِقِينَ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 وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بْعَذَابَ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي يَعْنَلْ الْقَوْمَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لا ننجي انه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما اجاءت رسلنا لوطا نسي ابيهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن اخذنا بلن به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 وَقُل أَمَن بِالَّذِ أُزِلَ إِلَنَا وَُزِلَ إلَيكُمْ وَإِلَ هنا وَإِلَهُكُمْ واحدَ وَإِلَهُ وَإِلَهُكُم واحد ونحن لَهُ مُسْنِمُ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَأُولَئِكَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ولا ياتينهم بغتهن وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم ما نزل من السماء ما فاحيا به الارض من بعد موتها فاحيا به موتها الله